فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيم وما وَجَعَلَ لَنَا مِنَ اللَّذِينَ كَ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 tabi liu fo votfqatil u anglia إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ Alam ta ra'ilan allazi naqil lahum kub a'id yaqum wa aqim us كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم يَخَافُونَ أَن يُحِيطُوا بِكُمْ فَانظُرُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ 我 kon lu bana mi ma kan to lenh na luki and <laughs> Al tanron la vi qui lahongko A di qua an A ma kuti mul quilui da farcum num mi a xa na naança cau roche e wo a uh -huh. hosia tilla da whole man أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في غروج مشيدة wa in tṣiru ḥasana tū yaqūlu hādhi shaft 我 in Gayâchaka nan aunque encarnada amen Fahminer Oh ama So love about the outpost Oi, é a lua qua. Vai levar o وهو يكتب ما يبيتون وهو não hoja du fer te أمر منهم لعلمهم الذين يستنبطوا له منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَمَن سيطَانِ لَا قِلِيلًا فَاطَأْتِ الْفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Nay yasma safatan hasan ta yaqul lahu nusibum minha O ذم فاطن سيئت يقول لو كف منها a <laughs> Allah <sweird> وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْيَةٍ Salam in the night Oh,